الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل رب العالمين. قيوم السماوات والأراضين رب أجمعين. الأولين والآخرين رب بخير صراط حبيب المبعوث وأصحابه العالمين السماوات الخلايق الأولين والصلاة والسلام العالمين الهادي الله المستقيم إله على ولد إلى وعلى آله وأصحابه أجمعين أجمعين أجمعين قيوم آدم سيدي دين في رحاب الحبيب وفي ص ح ب ة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلينا س ل م و أ ن نستحضر جميعا أ ن ن ا نصحب أ ن ف ا س ه و أ خ ل ا ق ه وقيمه و أ ن الذي نقول وننقل عنه ب إ ذ ن الله تعالى هو حق في هذه ا ل ح ل ق ة سوف نتحدث عن جانب من الجوانب التي أ ر ى أ ن ه ا م و ج و د ة في حياتي عليه الصلاه والسلام ولكنها تحتاج منا الى ان نبرزها سوف نتحدث عن مروءته ونبله ان استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من اجل معتقداته هو ا ل ط ب ي ع ة ا ل ا خ ل ا ق ي ة ا ل س ا م ي ة لمن امنوا به و ا ت ب ع و ه واعتبروه سيدا وقائدا لهم الى جانب ع ظ م ة انجازاته ا ل م ط ل ق ة كل ذلك يدل على ا ل ع د ا ل ة و ا ل ن ز ا ه ة ا ل م ت ا ص ل ة في شخصه بل انه لا توجد ش خ ص ي ة من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثلما فعل بمحمد مونتيوم ر و ا ت في كتابه محمد في مكه ة ومن م ظ ا ر وصور المروءة رواه الخرائطي والنبل وسلم اولا يقول وسلم صلى صلى حياته الله كان هذا الله فيما فيما حاسد عليه عليه الاخلاق يعجبه في قال إ ن الله عز وجل كريم يحب الكرماء يحب معالي ا ل أ م و ر ويكره سفسافها كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا ك ل ا م عظيم جدا يقول صلى الله عليه وسلم عقل المؤمن مروءته وحسبه خلقه يعني كلام في غ ا ي ة اللطف في غ ا ي ة ا ل ر و ع ة والجمال المروءه نتاج العقل تحجزك من القبيح تجعلك مقداما دائما تجعلك حي لنعلم ان هذا من الدين ثم أ ن ه صلى الله عليه وسلم يقول لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا في ا ل ج ا ه ل ي ة ل ن ص ر ة المظلوم في م ك ة و ل إ غ ا ث ة الملهوف قال أ ح ب أ ن لي به حمر النعم ولو دعيت إ ل ي ه في ا ل إ س ل ا م لاجبت هو يحب المروءه هو صاحب مروءه من هذه المروءه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت ع ا ئ ش ة جاءتني ا م ر أ ة م س ك ي ن ة وعندي ثلاث تمرات ف أ ع ط ي ت ه ا التمرات ا ل ث ل ا ث ومعها بنتان ي ف أ ع ط ت ا ل أ و ل ى ت م ر ة و ا ل ث ا ن ي ة ت م ر ة فلما أ ر ا د ت ا ل ث ا ل ث ة نشبت البنتان ي كل و ا ح د ة قالت الديني الديني ف أ خ ذ ت ه ا من فمها وشقتها بين البنتين فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إ ن الله قد أ د خ ل ه ا ا ل ج ن ة بذلك وفي ر و ا ي ة قد حرم عليها النار في الصحيحين تعجبه ا ل م ر ؤ ة وكان صلى الله عليه وسلم ذا م ر ؤ ة م ر ؤ ت ه ع ا ل ي ة فزع أ ه ل ا ل م د ي ن ة ل ي ل ة خرج الناس جميعا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إ ل ى مصدر الصوت ورجع يعني الناس يدوب ي ح ق و ا في عيونه ويفتحوا الحاصل شنو م ش و ا ج ا ء على فرس عري بغير سرج ل أ ب ي ط ل ح ة ويقول لا تراعوا أ و لن تراعوا حتى قال إ ن ا وجدناه بحرا أ ي وجدنا الفرس سريعا يعني جربت لكم الحصان بالليل والناس نائمين م ش و ا ج ا ء يا اخي لك ل ب م ر و ة م ر و ة ع ا ل ي ة ونحن ك أ م ة م س ل م ة نحتاج إ ل ى هذا النبل ونحتاج إ ل ى هذه ا ل م ر ؤ ة بيننا م ر ؤ ء ت ه ق د ي م ة تقول له خ د ي ج ة كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا إ ن ك لا تصل الرحم م ر ؤ ة وتكسب المعدوم م ر ؤ ة وتقرئ الضيف تسبع ويتاكل زول ضيوف مضيوف زول ضيفان يا أ خ ي نحن الواحد كان ي و ظ ف يقول له شكلك ما فاطر شكلك ما فاطر د ه كلام ده حسنا ل أ خ ل ا ق لا يتكلفه احد انت لو حاولت تعمل نفسك زول مهذب ب ع د ش و ي ه ي ت ف ك منك ن ت ك ل م اصلا ما مهذب في جواك ب ت ف ك منك ب ع د ش و ي ة ا ل أ خ ل ا ق دي جزء من تكوين ا ل إ ن س ا ن وهي في النبي صلى الله عليه و سلم طبع قال ابن حجر و ي أ خ ذ من ذلك أ ن من قام بصنائع المعروف وفعل ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق كفاه الله الشرور إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء ل خ د ي ج ة خ ا ئ فقالت ة ف له كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا سيد ف ع ما تعتقدوا ن ه ي أ ت ي ك من ا ل ض ر بسبب ما أ ت ي ت الناس من المعروف إ ن ه ا مروءته صلى الله عليه وسلم أ و لو شلتم قولوا مروءته ل أ ن ه صاحب مروءه ي أ خ ي مروءه عجيب ة يحضر الجنائز ويشيعها ما مروءه ل ا ن ع ن د ن الناس في المروءه و د ه ك و ي س في السودان حمل الجنائز والحفر في المقابر دي م ر و ة ولكننا نريد أ ن نضع هذه ا ل م ر و ة أ و ا ل م ر و ة في إ ط ا ر ه ا الصحيح ما المطلوب منا المطلوب منا أ م و ر أ و ل ا ل أ م و ر ا ل م ر و ة ا ل م و ج و د ة ينبغي أ ن نجعلها دين يعني فرنس بيحفروا في المقابر طوال أ ي بيت يحفروا له يغيروا ا ل ن ي ة ش و ي ة يجعلوها لله يجد و بذلك أ ج ر ى كل شيء نعمل النفير زول عندو بدار يبني نعمل ل نفير الشده ن ح س ا ل نوايانا لما نصل ا ل أ ر ح ا م لما نزور المريض ينبغي أ ن نربط هذا له ا ل أ م ر الثاني علينا أ ن نطرق جوانب أ خ ر ى من المروءه وكمال ا ل ر ج و ل ة وما يليق ب إ ن س ا ن ي ة ا ل إ ن س ا ن وشفافيته من تقديم الخير والعطاء والجود للناس ثالثها نريد أ ن نعلم أ ن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حاز الكمال وفي كل مضمار من الخير وفي كل ق ي م ة من القيم هو أ س ت ا ذ ه ا ودائما أ ق و ل كل ق ي م ة من القيم زادها ق ي م ة زاد العدل عدل وزاد الحلم حلم وزاد ا ل ك ر م ك ر م وزاد المروءه مروءه وزاد ا ل ن ز ا ه ة ن ز ا ه ة وزاد الحياء حياء حتى أن ا ل ح ي انت يستحي م حيائه الحق أ ن و أ ن ت إ ش ر ا ق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من ا ل أ ه و ا ل والظلمات صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أجمعين وأسأله وأتضرع إليه في هذه الساعة ونحن في هذا الشهر الكريم منا وإياكم هذا هذه أجمعين وأتضرع في في ونحن أن أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م به في جنات النعيم واجعلنا من حزبه المفلحين في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة إ ن ه نعم المولى ونعم ا ل م وسلم ص وصلى ي ر وبارك و الله أ ن ع على عبده م محمد ورسوله ص ل الله ل ى ع ي ه وسلم